उससे मतलब है कि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 وكل مرات ضلالة <تصفيق> أما بعد فإن الأخلاق عماد الأمم وإنما الأمم أخلاق ما بقيت إذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا كما قال الشاعر وأولى من هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي قال فيه إنما جئت أو إنما بعدت لأتمم صالح الأخلاق اخرجه المخالي في الأدب المفرد الحديث أبي وراء ترجى الله وان مما فقده الناس أو كادوا أن يفقدوهم في زمن غربة الإسلام أجيب. نعيش شيئا منه الآن في هذا الزمان حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطبر الغرباء وما يتعلق بهذه الفتنة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وهي فتنه النساء فلقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث اسامه بن زيد وسعيد بن زيد عن عمرو بن ابن نفيل رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طرحت بالناس فتنه اضر على رجال امتي من نسائها ولذلك حضر في حديث أبي سعيد, أيضاً أبي سعيد القدري الذي أخرجه مسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وأنتم ترون في الطرقات وفي وسائل الاعلام بمختلف صورها صور ومشاهد النساء الكاسيات العاريات وهي التي اكبر عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حيث قال كما في حديث ابي وليد الذي مسلم ايضا خرج مسلم ايضا في صحيحه صنفان من اهل امتي لم ارهما وذكر من الصنفين وذكر في الصنفين نساء كاتيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نساء كاسيات عاريات صفة واضحه فكيف إذا صار الآن بعض النساء ممن من الى إلى الإسلام أهلا ما نكفرهن لا نكفرهن بذين معصيه وقوله صلى الله عليه وسلم لا الجنه الجنة وليجبن الحال يدل على أنهن وقال في كبيرة كبار ذنبنا أهلا و وهنا... لا يستحينا من الله فكيف يستحينا من الناس الآن الان في هذه ه... الوسائل الحديثه في <تصفيق> الانترنت ونحو ذلك مواقع التواصل وما ذلك تجد يعني حدث ولا حرج <تصفيق> نساء يعلن عن أنفسهن ممن من لا سب ينتسمن من المسلمات يعلن عن أنفسنا بكل صور الاباحه الإباحة فكيف بمن يبيح ذلك يعني كما كان حال كما كان حال أهل الجاهلية بيوت تخصص لذلك والفتنة عمت وطمت آه يعني عمت وطمت إنما رحم الله آه ولذلك نحن علينا أن ندرك خطورة هذه الفتنة وأن نحمي يا نساءنا وأن نحمي بناتنا نحن بناتنا من هذه الفتنة العظيمة آه فقلت الغيره عند الرجال إلا ما الله <تصفيق> للأسف كان الرجل قديما هنا في مصر خاصة لا يقبل على نفسه أبدا أن تخرج امرأته سافرة كاشفة شعرها فكيف إذا كشفت أغلب جسدها وهو سعيد يضحك بل يجلس معها امام التلفاز يرى النساء العاريات أو الكاسيات العاريات ولا كان كأنه عمر عالي يرى امراه تقبل رجلا لا يحل لها تحت دعوة تمثيل والامر لا اشكال فيه المصيبة الأكبر أن يتسرب هذا إلى يعني بعض من يعني يعرف بالصلاح حتى صار فتنة للجميع إلا مرحبنا الله فالأمر ليس سهلا ليس هيئلا لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة في الناس أضر أضر على رجال أمتي من النساء اتقوا الدنيا واتقوا النساء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي سيكون في آخر الزمان أناس او رجال يركبون على المياثر ينزلون على ابواب المساجد يعني كما قال صلى الله عليه وسلم ينزلون على أبوام المساجد نساء كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم وفي رواية يركبون على سروج كأجبال الرحال قال العلامة الألباني ونحن نوضع في السلسلة في الصحيح قل بيّن صحة الحديث أو حسن الحديث ففي الحديث معجزه علمية غيبية أخرى غير متعلقه بالنساء كسيات العريات ألا وهي متعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على أبواب المساجد فكان الشيخ الالباني كأنه يعني فسر هذه السرود التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يقولي سرود سرود كأشبه الرحال وفي رواية المياثر هي وصف لما يتعلق بالرحل في كان. قديما لما ركبوا لما يركبوا الجمال نحو ذلك فانه كنه جعل ذلك علامه على هذه السيارات وهذا يدخل في معنى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون فقال الشيخ الالباني والامر الله اننا لنبوءه صادقه نشاهدها كل يوم جمعه حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى لا يكاد الطريق على رحبه يضيق بها ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة وجمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس أو على الأقل لا يصلونها في المساجد وإن صلوا في البيوت فكانوا قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة فلذلك يتكافرون يوم الجمعه وينزلون بسياراتهم امام المساجد فلا تظهر ثمره الصلاه عليهم وفي معاملتهم لازواجهم ومعبناتهم فهم بحق نسائهم كاسيات عاريات الام رحمه الله فهذه من علامات الساعه ما نراه اليوم للأسف <تصفيق> أن أبركنا في هذا الزمان وانظروا إلى غيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت غيرتهم كيف كانت غيرتهم وغيرة نسائي فهذا صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لما وجد عائشه ام المؤمنين في اخر الركب كما في, قصة في الإبك وقد نام رجل عنها فتقاذاها الركب وكان صفوان يكون في اخر الجيش حتى يرى ما نسي القوم فوجدها نائمه فلما راها قالت عائشه وكان قد راني قبل الحجه تعرفها قال فوالله ما قال شيئا قط إلا أنه استرجع فقط آه. ثم وطئ لها الرحل أو وطئها حتى تركب وقد يعني سطرت أو غطت وجها بالحجاب رجل عم. رجل الله عنها وعن صفوانه والذي قال, قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت عنه إلا خيرا لما تكلم المنافقون ومن وقع فيه الافك تكلموا في عائشته رجلا وفي صفوان ابن المعطم فقال ما, ما, ما لهؤلاء يتكلمون في أهل والله ما علمت على أهل إلا خيرا وما علمت أي على صفوان إلا خيرا والله إن كانوا لا يدخل على أهل إلا وأنا معه ها ولكن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن ادم بصر الدم وهذه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم لما راها النبي صلى الله عليه وسلم كانت راجعه من ارض الزبير كانت تخدم زوجات زبير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرافق من أصحابه فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب خلفه فادب قالت وذكرت غيره غيره الزبير روى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ادب ان تركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشيتها من غيره الزبير بن العوام كذلك انظروا لغيرة سعد ابن عبادة لما نزل التشريع بأن الرجل إذا وجد مع امراته رجلا يعني غريبا يعني يذني, يذني بها أنه يجب عليه أن ياتي بأربعة شهداء حتى يقبل قوله فقال سعد يا رسول الله ارى رجلا على امرأتي واذهب اتي باربعه شهداء والله اني لاضرب بسيفي فقال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد والله والله انا اغير منه والله اغير مني هكذا كانت غيرة الصحابه بل غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غيرة الله والله أغير مني وفي رواية قال ومن اجل ذلك حرم الفواحش سبحانه أين هذه الغيره أين هذه الغيرة في مجتمعات المسلمين الان كما قلت والرجال يجلسون مع النساء المحارم يجلسون مع أخته مع عمته مع مع أمه مع زوجته يرون الفواحشة ما قل منها أو كثر في هذه القنوات الفضائية تادعى أنه تمثيل أفلام آه الله أكبر أين الغيرة أين الغيرة لأن المشكلة هي مشكلة حكام الذين شغلوا الناس بتكبير الحكام. لينظروا العامة المسلمين قبل أن ينظروا الحكام. أين الإسلام؟ أين الأخلاق؟ في واقع المسلمين عامة الشعب. لا نتكلم عن طبقة الحكام الآن. لكن أولئك الخوارج شغلوا الناس. الحكام، الحكام كان الناس الله الله أكبر الناس كلهم انتهى الإسلام في أنفسهم. والله إن, إن, إن بعض الناس أسوأ من الحكام ولقد يكون الحاكم أحيانا أفضل خلقا في بعض الجوانب من بعض عامة الشعب تركوا أصلحوا عن ناس وتحتاجوا لإصلاح نفسها نعم الحاكم له أمانة ولا مسؤولية يسأل عنب ينادى له كذلك كلكم رأى كلكم مسؤول عن رعيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في بيتك مسؤول عن رعيتك الحاكم لم يلزمك انتأتي بالقناة الفضائية لترى النساء كاسيات العريات مع زوجك وابناتك واختك وامك اه لم يقلك سوف اعتقلك او سوف يعني وعاقبك اذا لم تشاهد ليه والله ما قالوا هذا كلام عن النصر خاصة ما ألزموا الناس بالفواحش نعم. هم أطلقوا الحريات طبعا للأسف لهذا النظام العالمي الجديد الذي أفسد الإسلام أو أفسد المسلمين لكن لا ينظم أحدا بالفاحشه لكن الناس هم الذين يقعون في ذلك باختيارهم ليس بإلزام حاكم فالمجتمعات تحتزن لإصلاح من الأصول الجذور فشريعة الإسلام جاءت لحماية الاعراض هذا من الضرورات الخمس حماية العرض آه. فعلينا أن ندرك ذلك ولذلك جاءت تشريع بعدة ضوابط جاءت النصوص لحماية هذا الأصل هذه الضرورة حماية الاعراض من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل على النساء فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمل. الحمل أي قريب الزوج أخو يعني ابن عمه قال الحمل والموت آه يعني أن يدخل قريب الزوج على المرأة وحدهم ياخلو بها. قال الحم والموت. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل من إلا كان ثالثهما الشيطان. كان الشيطان ثالثهما. أوه. تحريم الخروت بالمرأة تحريم الاختلاط. اختلاط النساء بالرجال. والآن صار الاختلاط امرا عاديا يضحكوا معها وطبعا في الجماعات والكليات والمعاهد حدث ولا حرد صديقته صاحبته يعني يحذون يحذو الرجال حذوا رجال الغرب لأسف لتبتبعون سالنا من كان قبلكم شبرا بشبر. نما ذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضربنا دخلتموه قال واليهود والنصار قال فمن لا ولا فنحن سرنا سرنا نسير خلف عادات الكفار حرز القزة بالقزة كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسال ان يصلح احوال المسلمين ان يصلح حكامهم وشعوبهم وان عنا الفتن ما ضاع لنا وما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبدوه ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في مبايعته للنساء آه كما في الصورة الممتحنة قالت ما نست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وأنه كان يقول لهن بايعتكن كلاما آه. في مبيعة على ولا ولا يذنين الآية. رجل الله عنها أنها رضعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء آه. إني لا أصافح النساء آه. وإن, وإن مبايعتي لمئة امرأة كميعتي لمرأة واحدة يعني بالكلام بالقول فقط لما جئنا النساء يبيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصافح واحدة منهن من بيده لمسك من كفه وكف امرأة لا تحل له رغم انه صلى الله عليه وسلم محرم لكل نساء الامه رغم ذلك لم يصافح النساء بيده الآن يصافحها ويضحك معها كأنها كأنها يعني من المحارب له فتفشت الأخلاق السيئة بالأسف بسبب استمرار هذا فنعوذ بالله من الفتن نعوذ بالله من الفتن كذا كان يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمن أحد على نفسه الفتنة قد أخرج البعيقي في شعب الإيمان قصة لأحد المجاهدين العباد كان مجاهدا عابدا وكان يقاتل مع جيش المسلمين. وينظر في قصة في في القصة، لكن لكن فيها عبرة قد تكون حصلت. ففي ليلة وفي مرة سمع امرأة نساء نصارى رومية، فكان فوتنا بها، فناداها، فقالت. لا أسلم نفسي لك حتى تتنصر وبالفعل بعد أن كان مجاهدا وكان عابدا فترك دينه ودخل في النصرانية كي يلحق بهذه المرأة فمر به أصحابه بعد ذلك وهو في حصن الكفار مع النصارى ينادونه قالوا له أين صلاتك أين قرآنك قال والله ما أذكر آية من كتاب الله كان يحفظ القرآن كاملا فلا يأمن أحد عن سيل فتنة اه التقب الدنيا واتقوا النساء هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم فسرّبت الثبات الله ما يمقلب الكل ثبت قلبي على دينك كان أكثر كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب قلوبنا على دينك اللهم قلوبنا على طاعتك اللهم اصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأحوال نسائنا وبناتنا ووصل فعالنا الفتن المضلله ما منها وما بطن صلى الله على محمد وسلم